السماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود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 إن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز إنا بعشر ربك لشديد إن بعشر ربك لشديد إنه هو يبدئ ويؤعيد وهو الغفور الوعد ذو العرش المجيد. فعال لِمَا يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط